Thank you. اتي اموا دعاني وافدل لي من بشوا على ما واظهر لي غموض المعاني يطيل النعي عندما كشف اللثام سكوني میں صحانی اکل اللہ میں دل کر مدام وقت نکل گئے دمین بعد بدھانی واجافنی میں انا وأوضع في الهوى قصدي وشماني على ورع وجنبني الملامان مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المغرب Sabahin مني بالباب عني على الأعداء إلى يوم القيامة سلوني بالغاف عني وشاني وقد أصبعته يا خلي ولما.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 ضافكوا لأمانه ولا يخشون عبادنا دما لهم من في عسى الله إلى دار الجنه وساقين النبي أهل الزعم عليه الله صلا كل آني وأله ما سجع قمر الحرم